كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى, حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم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 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجركم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من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 وكيل لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينصين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 ولا يضرنا ونرد على أعقابنا, ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداة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 فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مما تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَهْتُ وَجِيهٍ لِلَّذِي فَقَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ جه قومه قال أتحجوني في, في الله وقد هدى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 الذين آمَنُوا ولم يلبسوا إيمالهم بظلم أولئك لهم الْأَمْنُ وهم مهتدون